to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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> ألهاكم التكاثم حتى زرتم المقامر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عيبا يقين لترون من الجحيم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 دينكم الله اكبر سمي الله لمن حمده الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات الله السلام علينا لا اله الا الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله <اللح... <اللح... <السلام> عليكم ورحمة الله <اللح>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 اللهم اهدنا في من هديت وعاتنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشفر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من كل الذنوب ونتوب إليك اللهم قصن لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيدتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسيط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخضعين لك مطيعين لك راغبين را لك منيبين أوابين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وتبت حجتنا وحقق إيماننا وتقبل صلاتنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا ثواتنا وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم يا شافي اللهم يا معافي اش في الشيخ خليفه يا أرحم الراحمين اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وبوالدنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طفيات الله السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ those things.